واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون اَسَافُونَ أَنْ يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 وَكأَ يقوك أَو, أو يخرج وَيمكون وَك ويمكر الله وَكونَ وَك ويمكر الله والله خَر المك اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَنَشَاءُ لَقُلْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِنْ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 الذيينَ كَفَيُوم فِقُونَ أَمولَهُم لَصُددُ عَْ سَبلِللا فَسَي فِ قُونهاَا ثُمَّ تَكُ عَلَيْهِم حَسحثَُّ تَكوا عَلَيهِم حَصَةً ثمُمَّ يُغْلَقُون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 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير